بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن التشطى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن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 Et va Middleysius Mūsų Jei žovino nier sut ir patysia? Jei. ThBravo Mes už ir elektronų Mūsų Jadus Ba انا ربك فاخلع عنك انك بالوادي المقدس قوا وانا اخترتك فاستمع لما انحى انني انا الله لا اله الا أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى 119. وما تلك بيمينك قَالَ موسى 110. قال هي عصايا توكوا عليها وامش بها على ظنمي ولي فيها مآرب أخرى 111. قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى 112. قال خذها ولا تخف وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنْ آيَةٌ أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَبْ إِلَى 111. قال رب شرح لي صدري 112. ويسر لي أمري 113. وحلو العقدة من لسان يفقه قولي 114. وجعل لي وزيرا من أهلي 115. هارون أخي 119. كي نسبحك كثيرا 110. ونذكرك كثيرا 111. إنك كنت بنا بصيرا 112. قال قد أوتيت موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى 114. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى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 فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى اننا قد اوحي الىنا اننا أن العذاب ذهب وتولى قال فمن ربكما قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقَهُ ثم ماذا قال فما في 111. الذي جعل لكم الأرض وَسَلَكَ لَكُم لكم فيها سبلا مِنَ وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى 113. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك 119. ومنا نخرجكم تارة أخرى 110. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى 111. قالا جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى 112. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْمُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةً وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ بُحَا فَتَوَلَّى فِرْعُونَ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ مَاتَا قال لَمُثَاوِي وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَلَا تَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحَقَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى تَنَازَعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ساحران والساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا 118. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا سَفِي فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَنْتَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ 119. فألقي السحرة سجدا 110. قالوا آمنا برب هارون وموسى 111. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر 113. فلأقطعنا أيديكم وأرجلكم خِلاَ وَلا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جِذْعِ نَخْلٍ وَلا تَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذابا وَبَقا أَلُوْلَمْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَنْ جَاءَنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقُضِيَ 121. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 122. إنا آمناه ربنا 123. ليغفر لنا خطايانا 124. وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى 117. فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا 118. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم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 119. وإن طيبات ما رزقناكم ولا تطروا, فيه ولا تطروا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وَمَا وما أعجلك عن قومك يا موسى 113. قال هم أولئ على أثري 114. وعجلت إليك رب لترضى 115. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك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 وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَوْ قَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَٰنٌ اتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْكَ فِينَا حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَى 119. لا لحيتي ولا برأسي 110. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 111. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به 113. فقضت قبضة من أثر وصول فنبثها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا أنسى وإنك موعد لن 124. لنحرق النهر ثم لننسفنه في اليمن أسفا 125. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما 126. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق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 تخافتون بينهم الا بالثم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقولوا امثلهم طريقه الا بالثم الا يوما ويسالونك عن الجبال فقل يا 124. وقصفها ربي نسفا 125. فيذوها صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 127. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له 128. وخشعت الأصوات للرحمن 129. وخشعت 124. فلا تسمع إلا همسا 125. يومئذ لا تنفع الشفاعة 126. إلا من أذن له الرحمن 127. ورضي له قولا 128. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون به علما وعنت الوجود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 ابل وفانسي ولم نجد له عزما واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا فسجدوا الا ابليس ابا فقلنا يا ادم ان هذا عدل لك ولزوجك فلا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 وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ جِتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوبُ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ 112. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى 113. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى 114. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا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 وأطراف النار لعلك ترضى ولا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 119. ورزق ربك خير وأبقى 110. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 111. لا نسألك رزقا نحن نرزقك 112. والعاقبة للتقوى 113. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم وما في الصحف الاولى ولو اننا اهلكناه بعذاب من قبله لقالوا لقد ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل 129. تربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى